ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك قتل الخرسون الذين هم في غمرة سهون يسألون أين يوم الدين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 إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموارهم حق ق للسائر والمحرّوم وفي الأرض آيات للمقينين وفي أنفسكم أَفَلَا تُبْصِرُونَ وفي السماء رزقكم وما تُعْدُون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟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 قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم